حبيبي هانتي ومن واشوفك من تاني وصادي انا مش قادر في بعادي ورجعلك في بعادي حبيبي هانتي ومن ثلاثة وعيش احلى سنين Gyilkolom, majd gyilkolom. Én a szépet Tem the هاني تو كل ما دبت وحشني زيادة بعدك شوئ القربك في الغربة بيتاده حبيبي هاني تو كل ما دبت وحشني زيادة. Shoot